وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي فجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد فجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعله ساعه قريب وما يدريك لنعم هَاتِ قَرِيب يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا إن الذين هُوَ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ مَن كان يريد حرث الآخرة جد له في حرثه مَن كان يريد حرث الدنيا أتى منها ومن كان يريد حق الدنيا نفسه منها وما له في الآخرة من نطيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فأشرعوا لهم من الدين ما لن يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا تَتَّقُونَ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ تَرَى ما تتبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضا لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِم لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ